صباح الخير يا سوزان كيف حالك صباح النور يا شيرين لم تأخرتي كان الطريق مزدحما لا عليك. ماذا سنفعل اليوم سنذهب الى الشاطئ وماذا بعد ذلك سنتناول الغذاء في مطعم وماذا سنفعل في المساء سنذهب الى السينما هذا برنامج رائع شكرا هيا بنا يتأخر متأخر مبكر شارع طريق مزدحم مشغول شاطئ إفطار غداء عشاء الصباح الظهر بعد الظهر المساء الليل السينما فيلم مسرح معرض متحف معرض فنون تجول برنامج هيا بنا